هجا ا ث رؤ فَجَاءَهُ إِعْذَاغُ مَا تَمْشِي عَلَى التحياءٍ قَالَ كِنَّ أَمِي يَلْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجَاءَ fəzələ daha xoqlay Yes, ma'am, we're not محاوله <laughs> قراءه قال استحييا قال ان يدعو قالوا انا بركه في طرمسه بركه في طرمسه حد ما انت فارسه ولا ايه يا عم بتاع الشغل البلدي ولا ايه يا عم يا سلام رد عنه يا جماعه تعالوا اسمعوا ايوه يا النادي اسمعوا واصدق اسمعوا واصدق اه اسمعوا يا عالم ايي خدها اه ايوه فدي اه ارفع <حضار> قد